شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل فيه آيات الله إلا الذين كفروا فلا يضرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليبحثوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أن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 فأوفر للذين تابوا والتابع سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وموصلح من آبائهم وموصلح من آبائهم وأزواجهم ودرجاتهم إنك أن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 إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نثنين وأحييت نثنين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم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 وما يتذكر إلا من ينيب فدع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رثي عدّ رجات ذو العرش الخروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده يوم التلاق يوم هم بارثون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن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 كانوا هم أشد منهم قوته وآثاره في الأرض وآثاره في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأثيم رسلهم بالبينات فكفروا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 فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا واستحيوا نساءه وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظُنَالٍ فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فقال موسى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 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن يوصنا من بأس الله إن جاءنا قال في الرعول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فقال الذي آمر يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دقب قوم نوح وعاد وثمود وثمود والذين من بعدهم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 من عمل سيئة فلا يجدا إلا مثلها، أما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها.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 118. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب 119. النار يحرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقول الساعة أدخلون فرعون أشد العذاب وإذ يتحاد استكفرو إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنتهن ما دعوا ربكم أدعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب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 إن لنا نصر رسلا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معبرتهم ولهم اللعنة ولهم سوداء ولقد آتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدا وذكرى لأول الألباب فاصبر إن وعد الله حكيم وستغفر لذنبك وستغفر لذن وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكاء إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلقاء أتاهم بغير سلقاء أتاهم إن في صدورهم إلا كبرهم ماهم ببالغين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 111. أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 113. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر ناس لا يشترون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا إله إلاه فأن تفكون كذلك يأفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء أبناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين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 111. وأمرت أن أسلم لرب العالمين 112. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم, من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا 113. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون 114. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون <تصفيق> الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به لرسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 118. في الحميم ثم في النار يسجرون 119. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا, قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 114. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق, بالحق وخسر هنالك المبطلون 115. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكن فيها منافع ولتبلغوا عليها ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَوْمٌ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 119. فرعوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 110. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا, قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 111. فلم يكوينوا فعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون